وَإِذَا تُتَلَعَ عليهم آياتُنَا بَجْنَاتٍ قَالَ الَّذينَ كَفَوُلِ الَّذينَ آمَنُوا قَالَ الَّذينَ كَفَوُلِ الَّذينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقينِ خِيُّمَ نَقَامَوْ وَأَحْسَنُ نَدِيَّ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ نِقَامٍ هُمْ أَحْسَنُ أَتَاتُوَ وَلِيَّ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 والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواب وخير مردا أَفَرَأيتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنَا وَقَالَ لَهُ تَيَنَّمَ لَهُ وَوَلَدَ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 وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتقذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آفيه يوم القيامة فردا إن وكلهم آتيه يوم القيامة فودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ندا فإنما يسرناه بليسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتدين وتبر به قوم الودا. وكم أهلتنا قبلهم منقر من قرم هل تحس منهم من أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رزق الله الله tahu? Um, tomorrow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 وَنَيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنَّمَا تذَكَّرُ مَن يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى فَقَدْ أَفْلَحَ مَن تَذَكَّرَ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بلتأثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبى إن هذا في الصحو في الأولى صحو في إبراهيم وموسى الله, الله أكبر سميع الله لمن حمده. Alhamdulillah.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 قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله, الله أكبر سمع الله لمن حمده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 كما يحب ربنا ويرضى اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن الأمام بينهما ومن الأمام شئت من شيء بعد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما نعطيه واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليه إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهوي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 لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرنا رحمتك وفضلك وجودك ومنتك يا أرحم الراحمين اللهم يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا سبحانك اللهم لا إله إلا أنت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 سبحانك إن كنا من الظالمين اللهم إن نسألك بأسمائك الفسنا وصفاتك العلا أن تغتم لنا شهر رمضان بإذنك والعط من ميراث اللهم أعسق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وعلمائنا وأولاتنا اللهم اعترقابنا جميعا من النار اللهم اعترقابنا جميعا من النار اللهم اعترقابنا جميعا من النار برحمةك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم اجعلنا ممن مغفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اللهم اغفر لموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وما فوق على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكلم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الزوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شاديا برحمان وافتح له في قبره مد بصره اللهم واجمعنا به في دار كرامتك من غير حساب ولا عذاب من غير حساب ولا عذاب من غير حساب ولا عذاب اللهم من كان منهم حيا فأطل في عمرك وأحسن في عمرك واختم لنا وله بخاتمة الإحسان برحمتك يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واشف مرضانا ومرض المسلمين اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في سوريا اللهم فرج همهم اللهم نفس كربهم اللهم احق دماءهم اللهم اشف مرضاهم اللهم ارحم موتاهم اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم اللهم سلط عليهم جندا من جندك يا من لا يعلم جنوده إلا هو يا من لا يعلم جنوده إلا هو اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا ربنا ويا مولانا ويا سيدنا وفق إمامنا بتوفيقه وأيده بتأييده اللهم هيئ له البطاق الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه ونائبه وإخوانه لما فيه خير للبلاد والعباد اللهم وفق قادة المسلمين لتحكيم كتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم اللهم من أرادنا وبلادنا وأمننا ورجال أمن بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نعوذ برضاك من صفقك وبمعافاتك من عقوبتك وبك من كذا نحصي سناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبت واستغفرك فغفرت له واستهداك فهديت اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حنيد مجيد وبارك اللهم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد